ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ يَسْمَعُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ كَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ أَقْرَاطًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ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 وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد وَإِذْ قَالَ الْقُمانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهذاك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما تعملون. يا بني إنها إن تكم إسقال حبة من خردل فتكون, فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير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 وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تَرَ أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبب عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّبِعْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالَ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ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 الَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير؟ ذلك ب بأن الله هو الحَب وَأَ ما يدععونَ مذُونه الباط وَأَن اللهَّ هو العكبير لَ تَرَ أن الله سَخ ألم تَرَ أن الف الكَتَجر في البَحرِ بِنعممَةٍ الله لكُ منِن آيات إ فيِي ذلكَكَ لايات لِك صببار شكوط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 إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداء وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير